أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلف آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين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 وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير و من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فضبهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدون لله الذي يخرج القبر في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قالت ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي الي كتاب كريم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 قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تموين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعذل اهلها لله وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسَلٌ إلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَنَاضِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أتُمِدُّنَي بِمَا لِمْ فَمَا تَعْلَمُوا اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا تَأْكُلُونَ بَلْ أَنْتُم بِهَدِيَاتِكُم تَفْرَحُونَ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 ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أَمْ تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 إنهم اناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنبرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله غير أم ما يشركون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 أمن جعل الأرض وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي رُبَا الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُضِلُّ الرِّيَاحَ فَيَجْعَلُهَا رُحْمَةً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَرَدُّ الْقَلَقَ فَيُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أِلَٰهٌ اللَّهِ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 وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صُدُورُهُمْ وما يعلنون وما من غَائِبَةٍ في السماء وَالْأَرْضِ إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّهُ لهدى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين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 حتى اذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال كذبتم بآياتي ولم تعيطوا بها علما اماذا أم كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا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 إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فتا يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت فدوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون